أن خلقتكم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مبتدأ ورحمة.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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَفَفَ وَطَمَعَ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنفَعَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ